أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من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 وَجَاءَ رِزْقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلِ اللَّهُمَّ مَمَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تشاء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 وترزق من تشاء بغير حيث